أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَيَقُولُ هَاؤُمُ كِتَابِي إِنِّي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوبها بانية في جنة عالية and um... hattu on b ورامو انتي ام بالله في دايمن خالي من منو كتابه ديامي قولوا لها اقراوا كتاب إني اني ولم نسئ اني مراكين اسبيا ارجو جنة عادية قطوة غدانية قطوة غدانية viini takro bijan natin I